اليمين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسيم ميم ان ك كتاب المبين تطلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومه فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة تضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناء تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم ل ونمكن لهم في الأرض ونري في الرعونة وهما ونري في الرعونة وهما اشتركوا في وقضوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن إن فرعون وهامان قالت ابت مرعس في الرن كن عيني لي ولك ام عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه حسى أن ينفعنا أو نتخذه وله وغلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به إن كادت لو لا أربطنا Oh, <laughs> س يان اون نغول نغوم وڠ مول صحور كُنْتَ قَوْمَهَا وَلَنْ تَذَنَنَ عَلَيْكَ عَذَابٌ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ ما فلغ أشد واستآسيناه حكما وعلا وَكَذَلِكَ نجزي سنين ودخل المدينة على ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فعجد فيها رجلين يقتثلان هذا من شيعته وهذا من عدو فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى قال ربي إني ولم تنفسي فاغف فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرق قال له Och uh -oh. قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد ألا أن تكون جذارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين Yeah. نصحيد كون كون جاي وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ أَمَّن تَمَنَّى مِنَ النَّسِيَاءِ كُنَّا وَعَذَابَ مَنْ دُونَ هُم مَّأْوَاهُم السَّيِّئُ التَّنْزِيلُ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي فجاءتوا إحداهما تمشي على استحياء تمشي على استحياء ما سقيت لنا فجاء <تصفيق> long mm -hmm. كنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن وبيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عزوان عليك والله الاجل عسى و ب ا ه ل لَلَّمَّ أَتَغَنُّوا مِنْ شَطِي الْأَيْمَانِ فِي الْبُقَاعِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّيْءِ الْبُقَاعِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّيْءِ أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين صدق الله العظيم